وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُم تَصْطَلُونَ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 فَلَمَّا رَآهَا تَهْدِزُكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُذْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ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 فَقَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إِذَا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وَهُمْ لا يشعرون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 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ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 وَجدَدهَا وَقَومَهاَا يَسجدُونَ لِشَّمْت مِندونُون اللهِ وَزََّّنَ لَهُم الشَّيطانوا عماَا لَم فَصَدَّهُمْ عَ السَّبِيِ فَهُم لا يَهَّدُونأََّا يَسجدُ لللهِ الَّ يُخِجُ الْ الخَباء فيِي السَّماواتِ وَالْأَررضِ وَيَعلَمُ مَا تُخفُونَ وَماَا تُعَِنُون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 قَا إهُ صَرحُم مُ مَرَّّدُ مِ قََر قَات رَبِّ إِي ظَلَتُ نَفْس وَأَسْلَمْ تُمَعَسُ لَْمَانَ للِللهِ رَبِّ العالممير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 وَأَن جَينََّينَ آممَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون وَلُوطًا إذ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفاحِشَةَ وَأَن تُ تُ بصِرُون أَإِنكُم َأتُونَّجَلَ شَهْوَةَم مِن دُ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 أمن أم يجيب المضطر إذا دعاه وَيَكْشِفُ السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون أمن يجيب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 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاؤُنَا أَإِنَّا لَمُخْرَجُونَ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 فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمَا مِنْ ضَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ بين ان هذا القران يقص على بني اسرائيل اكثر الذين فيه يختلفون وانه لهدى ورحمه للمؤمنين ان ربك يقضي بينهم بحكمه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 وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِلَّا مَنْ يُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مسلمون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 حَتَّى إِذَا جَاءُ قَالَ أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا مَاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ